باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعفوا رسول ربهم فأخذهم اخذ الرابيه ان لم ما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكره وتعيا اذنون واعيا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 مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح بسم ربك العظيم.